تجعدونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوطهم يلعبون وهذا كتاب الأنزل له مباركة مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتظهر من القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظون ومن أظلم من استرعى أو قال روح إلى وَلَمْ يُوحَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَنَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَنَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِينِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُونَ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَفُونُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ بِمَا كُنتُمْ تَفُونُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما لرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقط عليكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون